بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمنون وان لك لاذر الغيرون وانك لا على خلق العرض فَسَتَبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَالدَّعْوُ لَوْ تُدِينُ فَيُدِينُونَ ولا تقع كل حل فينين ام معذم الشاء بنمين نناع الخير معتدن فينين عتل بعد ذلك زنين ام كان ذا مال اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنْ بَلَوْنَاهُ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 129. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 121. إن للمتقين عندهم 124. أفنجعل المسلمين كالمجرمين 125. ما لكم كيف تحكمون 126. أم لكم كتاب فيه تدرسون 127. إن لكم فيه لما تخيرون ان لكم اي معان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زاعمين ان لهم شركاء او فنيئتوا بشركاء ان كانوا يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ غَاشِيَةٌ أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَاهُونَ فَدَرَني وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ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 تصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوث إذ وهو مكبون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مدنون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يَتَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَسْمَعُونَ آيَاتِنَا يَسْتَمِعُونَهَا كَأَنَّهَا صَخْرٌ أَعْمَى وَكُلُّهُمْ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ آيَاتِنَا ۚ فَاسْتَمِعْ لِمَا سمعوا الذكر